وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله جل في غلاه أن يجيئنا وإيكم من عذاب النار نحمل الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه اللحظة الطيبة الضاكة ونعتدر لكم عن هذا التأخير وعن هذا التأخير انصر الله تعالى ان يكفينا واياكم محمد جميع مع ان يكفينا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن الله يستعان لا تسلط علينا الفتن الا عندما تكون عندنا حصه او درس من الدروس نسال الله تعالى ان يباعدنا بيننا وبين كل فتنه وبيننا وبين كل مانع يمنعنا من هذه الدروس المباركه مع لقاء جديد مع سيره نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ووقفنا عند قضيه النجاشي انه لما هاجر المسلمون الى الحبشه وارسلت قريش وفدا الى النجاشي لعلّه يردهم الى قريش وكان هناك حوار بين جعفر وملك النجاشي تعرضنا له في الحصة الماضية وصلنا بفضل الله تعالى أن النجاشي يسأل جعفا قال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك مما جاء به عن الله من شيء من شيء فقرا عليه صدرا من صوره مريم منذ الى هذا الاختيار البديع الجميل الذي اختاره جعفر قرأ عليه ها جزءا او صدرا من صوره مريم فبكى والله النجاشي حتى اخضرلت لحيته وبكت اصاقفته حتى اخضروا مصاحفهم إلى سمع ما تلى عليه ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحده لا يخرج من مشكاة واحده هكذا القران اذا وقع على القلوب الصادقه سكن بها وشرح صدرها واسال دمعتها وحرك وجدانها هكذا الايه على المناسبه في الوقت المناسب والصوره الكريمه في الموضوع المناسب انها صوره مريم بين اقوام يحبون مريم وايات كريمه تتحدث بادب جم عن ولاده المسيح وتحكي عن زكريا ويحيى وتتلو دعاءا خاشعا خاضعا هنا سالت المدامع واهتزت الاضلاع وزفرت الانفاس وهمدت الحواس ولهتت الsnsنة البطاركة بالتسبيح والدعاء ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول تراقع عيونهم تفيض من الدمع مما عافوا من الحق يقولون ربنا آمنا اكتبنا مع الشهيدين ربنا آمنا اكتبنا مع الشهيدين وهكذا حزم وفد قريش في الجولة الاولى ومع ذلك هذا الوفد لم ينتني ولم يتراجع لان اصحاب الشرف لهم نفس كبير ونفس عميق فقال عم فقال عم والله لاتينه غدا عنهم بما استأصل به خضرائهم ها يعني المره المقبله هذه المره ها استأصل خضرتهم ما ساقول شيئا للنجاشي ويكون سببا في طردهم او ابعادهم او ردهم الى قريش ماذا سيقول هذا رجل هذا الداهيه فقال له عبد الله بن ابي ربيعه وكان اتقى الرجال لا تفعل فان لهم احما وان كانوا قد خالفونا اذا قال قال عمر والله لاتيناه غدا عنهم بما استاسل به خضائهم فقال له عبد الله بن ربيعه لا تفعل ان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا كان عبد الله اتقى جليل قال والله لا اخبرنه انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد ها ثم غد عليه من الغد فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه فأرسل إليهم ليسألهم ليسألهم عنه فاجتمع القوم وقال قوم قال بعضهم لبعض اها ماذا تقولون في عيسى ابن مريم اذا سالكم عنه قالوا نقول والله ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن لا ينبغي ان نغير الحقيقه من اجل ارواحنا او اللي كاينم كت في الحبشه ان نلفق ونغير ما نقول الى الحق وان شاء ربنا ان نبقى في الحبشه سنبقى وان لم يشا وعدنا الى قريش وكل هذا بتدبير الله جل وعلا فلما دخل عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى ابن مريم فقال جعفر بن ابي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم نحياكم الله هو عبد الله هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول فضرب النجاشي بيده الى الارض فاخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود يعني ما حملت هذا العود من الأرض فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال قال وإن نخرتم والله لا إله إلا الله انظروا إلى الصدق صدقوا الله تعالى فأنجاههم فقال اذهبوا فانتم شجوم بارضي والشجوم الامنون يعني انتم امنون بارضي من سبكم غيم من سبكم غيم ما احب ان لي هدييا من ذهب او اني اديت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجه لي بها فوالله ما اخذ ما اخذ الله مني ريشوه حين ردت علي ملكي فااخذ الرشوه فيه وما اطاع الناس فيه فاطيعهم فيه قالت مسلمه اغاويه القصه فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليه ما, ما جاء به واقمنا عنده بخير دار مع خير جار يا الله كلما اوقدوا نار للحرب اطفاها الله كلما وضعوا خطه على الاسلام ردها الله في نحورهم كلما مكروا مكر الله بهم انه دين الله تكفل بحفظه يكله بعنايته ان تنم عنه عيون المسلمين فعين الله لم تنم والله ما يعاني منه الاسلام الان لولا ان الله جل وعلا يحفظ هذا الدين لضاع هذا الدين خصوصا وانهم من ابناء جلدتنا ويتكلمون باللسانه ويحيقون هذا الدين نحن نتكلم عن الكفار الذين امرهم واضح نتكلم عن اخواننا يصلون إلى قبلتنا ومع ذلك يكيدون بالليل والنهار للقضاء على هذا الدين المنافقون في كل زمان ومكان نسأل الله السلامة والعافية رأيتم كيف أن الصدق نجات وأن حسن البيان نعمة ووسيل الله غنى عنها في تبليغ الإسلام ويسأل الله وان الحاكم العادله خير من خصب الزمان وان ليس كل من اختلف معك فهو عدوك تامل جعفر على دين الاستعلاء دين هو الاسلام والنجاشي على دينه هو النصرانيه وعمر على دين هو الوثنيه بيد ان عبقريه الداعيه الاسلام جذبت النشاش الى صف المسلمين وذلك بالنيه الصادقه والحجه القويه والكلمه البليغه والافكار البديعه والاستماله الرفيقه الرقيقه قد يكون الحق في صفك ولكنك تضيعه بسوء تصرفك احذر يا داعيه الاسلام قد تكون انت صاحب الحق ولكن لا تستطيع ان توصل هذا الحق بطريقه التي بطريقتك التي تسلك فيضيع الحق فهذا هو عجز الثقه هذا هو عجز الثقه وقد يكون الباطل في جانبك ولكنك تثبته وتزخرفه فتجعل منه حقا وحقيقه بالقول البراق والطرح المنمق واللسان المجادل العليم وهذا هو جلد الفاجر وهذا هو جلد الفاجر يا سيدي تزيين لدعوتك وجود خطبتك وحب كلماتك فاهل الباطل يسهرون اناء الليل يبتكرون وهو يبدعون انجع الطرق في حبكه دراميه لفيلم فسل فهذا الامر اولى اصحاب الحق اولى به مره اخرى تامل جعفر على دين والنجاشي على دين وعما على دين ونجح جعفر في كسب النصرانيه الى صفه ضد الوثانيه ونحن في عصرنا نجح اليهود في استقطاب النصرانيه في صفهم ضد الاسلام ولم نستثمر العداء التاريخي بين اليهود والنصارى اذ يعتقد اغلب النصارى ان اليهود هم قتلوا المسيح وهم السبب في خراب المسيحيه ومع ذلك نجح اليهود بنافيهم الاعلامي والاقتصادي في جذب النصرانيه اليهم ثم ان هذا ايضا يسبب تخاذلنا عن دعوتنا الحضاريه بين الامم واستعداء اعداء هم ليسوا لنا باعداء على طريقه الحرب على مذهب فقهي معين اولى من الحرب على الماسونيه انظر كيف استقطبت الصهيونيه العالميه اتباعا النصرانيه في حملاتها العسكريه والاعلاميه على فلسطين مثلا وكيف ان العالم النصراني القضيه الفلسطينيه بعيون يهوديه وليس بعيون عربيه في حين ان الاعلام العربي والاسلامي قد يكون, يكون مغيبا ولا اصا له يطوبين الحق لهؤلاء توصيات عمليه نختم بها هذا الفصل اقرا سوره مجد كما قراها جعفر واستمع اليها وانصت كما صنع النجاشي وطالع تفسيرها واكتب خاطره حولها واستخرج منها توصيه عمليه ثانيا اكتب الى كاف رساله من صفحه واحده فقط بخط يدك تشرح له فيها الاسلام والله مشكله والله ايها الافاضي المشكله والله ان المسلمين مقصرون في حق هؤلاء الكفار لا حول ولا قوه الا بالله جاءنا هذه هذه الايام شاب مسيحي يعني جاء من حي بعيد الى حينا يبحث عمن يفقهه في دينه يريد ان يدخل الاسلام في الحقيقه استغربت لهذا الامر وكان في ذلك الحي ليس هناك مسلمين مسلمون فشاء الله تعالى ان يلتقي بشاب من شباب الحي فاتى به الشاب الي فقال ان هذا الشاب يريد ان يدخل في الاسلام وتجاذبنا اطراف الحديث وظهر بانه فعل يريد ان يدخل في الاسلام بل اكثر من هذا اخبرني بانه نطق الشهاده لكن المشكله ان هناك من اصدقائه المسيحيين الذين يعيشون معهم يكذبون ويدعون بانه فقط يكذب وقع في اشكال اتصل بنا يعني اخذنا هاتفه اخذ ذلك الشاب اخذ هاتفه وقلنا له نحن على استعداد قال اريد ان اتعلم هذا الدين اكثر واريد ان اتعرف الى الله اكثر فا اخذنا هاتفه واتصل بنا يوم الاحد يريد يطلب منا طلبا هل تستطيع ان يعلن اسلامه امام الملأ حتى تزول كل الشبهات قلت اشهد قل له ليس هناك مانع قال يريد ان ياتي الى المسجد يوم الاحد هو بعد صلاه الظهر يعلن اسلامه سبحان الله كنت اتعجب ليحوصي هذا الشاب على دخوله الاسلام وارى تقصير المسلمين في دعوه هؤلاء وما اكثر المسيحيين الان الذين ياتون الى بلادنا من جنوب افريقيا ومنهم من هو في حاجه في حاجه الى كلمه طيبه او الى لقمه وربما دخل في الاسلام والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اتى يوم الاحد ظهرا وبعد صلاه الظهر ولله الحمد والمنه لقناه الشهاده واسلم امام الملا وكان في الحقيقه موقف رهيب بفضل الله تعالى اعلن اسلامه وقام ساكنه الحي يعانقونه وهو يبكي وكان يبكي وكان من الناس من يبكي هذا مع تقصيرنا هذا مع تقصيرنا وتفريطنا والله ان هاء نسال الله القبول ونسال الله تعالى ان يثبته واتفقنا معه على تحديد حصه اسبوعيه ليتعلم دينه وعقيدته يعني هذا الشخص وهو نفسه الذي قام يبحث عن الاسلام ربما هناك الكثير من امثال هؤلاء فاين المسلمون اين هو هم الدعوه ليدخل هؤلاء في دين الله افواجا ضمن التوصيه العمليه اكتب رساله من صفحه واحده لا اله الا الله وهو كذلك استاذ نعمان المسلمون منشغلون ببعضهم البعض هذا يرد على هذا وهذا يطعن في هذا وهذا لا حول ولا قوه الا بالله والله اعرف اقلاما تكتب في الفيسبوك اعرف اقلاما لو وظفت هذه الاقلام للكتابه عن الاسلام لدخل الناس في دين الله افواج لكن للاسف الشديد لا يكتبون الا على اخوانهم ويترصدون اخطاء اخوانهم يكتبون عنهم ويفضحونهم في فيسبوك ما هذا ماذا تريد الى ماذا تريد ان تصل لا حول ولا قوه الا بالله ما هو قصدك ماذا ستستفيد والله اعيفهم وافكر في الرد عليهم ولكن اريد اثاره الفتن ويحز في قلبي هذا عوض ان توظف ان توظف قلمك لنصرة الاسلام ونصرة المسلمين ولكتاب عن بعض الظواهر ولي, ولي ولي ولي والله كلما رايت شخصا على صفحتي الا واعلم بانه سيعض على فلان او علان وكان اختصاصه هو فضح المسلمين يكتب عن اخوان المسلمين ما كتب عن ما ما كتب عن اليهود ما رايت كتب يوما عن اليهود اثناء احل بغزه وما عيته اليوم يكتب عن داعه وفتنتها وما رايته يكتب عن المنحيفين والملحدين والعلمانيين الذين ينخرون كيان كيان الامه كلما رايت صورته في صفحتي اقول مع نفسي هذا سيكتب عن فلان او اعلان من الدعاه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله نسال الله تعالى ان يعود الامه الى دينها الديني الجميل اس لي رساله صغيره جدا مؤثره جدا عبر الجوال لشابين تدعوه الى الاسلام والتدين والعوده الى الله يعني هذه وسائل متناول يعني هذا الواتساب الان هذا الواتساب لماذا لا يوظف في الدعوه لماذا لا يوظف في الدعوه كانيمه جمله يعني جمله ها ارسلها لعلها تصادف قلبا له رغبه في الدخول الى الاسلام فتكون ساهمت في دخوله الى الاسلام او صححت معتقده هذا هو المطلوب ايها الافاضل اكتب مقالته اين في اطار رساله مفتوحه لمسؤول فاسد او لوزير فاسد او لحاكم ظالم تنصحه في الله وطاموه بالمعروف وتنهاه عن المنكر ما الذي يضرنا لو فعلنا هذا ونستطيع نستطيع بفضل الله تعالى ومن منا لا يستطيع لماذا تنضع حواجز بيننا وبين هؤلاء المسؤولين لماذا مره جاء شخص الى الحي وهذا الامر حصل تقريبا من اكثر من 10 سنوات وهذا الشخص يريد ان يصير ممثلا للحي ان يترشح في الحي والغريب انه كان يبحث عني لانني في فتره الشباب كنت في حزبه يعني كنت عضوا في حزبه فلما التقيت به في احدى الليالي وكان معه مجمع كبير من الناس يطفون في الحي يعني يقوم بالحمله الانتخابيه فلما ان قال انا ابحث عنك انا اريد ان اتقدم لانتخابات كذا وكذا قلت له اقول لك شيئا قال قل فكان الجميع يستمع قلت له تريد ان تتعشى في الحي قال نعم قلت اول شيء لا تكذب ولا تعد وعودا لا تستطيع ان تفعلها واخرها اتق الله والسلام عليكم ورحمه الله ونصحت بركده ثلاث كلمات نصحت لماذا لا ننصح امثال هؤلاء وغيرهم وخيوهم لماذا نضع قطيعا بينه وبين جهاز الامن وهم في حاجه الى نصح ان نحاول ان نحطم هذه الجدران ماذا سيكلفنا ما اعتقد انك تمر على شخص وتيده قرصا مثلا وعليكم السلام وتعطيه قنصا مثلا اعتقد سيأخذك سيأخذك الى السجن ما اظن ما اظن يعني هناك وسائل متعدده لتبليغ هذا الدين لكن المشكله اننا ما تربينا على التبليغ تربينا على التلقي صحيح تربينا على التلقي تربينا على حفظ المتون تربينا على حفظ الاحاديث لكن للاسف الشديد لم نتربى على التبليغ ان نبلغ هذا الدين هذه ازمه ايها الافاضل ليست ازمه علم فصغار الطلبه يحفظون من المتون ما شاء الله ويحفظون من الاحاديث ما شاء الله لكن المشكله عندنا اننا لا نستطيع ان نبلغ ان نبلغ غيرنا وان ننصح غيرنا وان ندعو غيرنا هذه هي الازمه التي تعيشها الدعوه اليوم هي ازمه الاستقطاب كيف نستقطب هؤلاء الشباب ليدخلوا دي في دين الله افواجا انا اتكلم عن المسلمين فضلا عن النصارى وفضلا عن اليهود اذا فلا شك ان هذا تقصيرا بغي ان شاء الله تعالى ان نبحث عن الوسائل وربما نتكلم عن هذا في درس فقه الدعوه ايها الافاضل ارى ان الاستاذ ابو بكر دخل فا اكتفي بهذا القدر على قلته واعتذر عن التاخير وان شاء الله تعالى نتابع ما بدأناه وما وقفنا عنه في الحصه المقبله سائلين الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخدمه هذا الدين اللهم وفقنا لخدمه هذا الدين اللهم وفقنا لخدمه هذا الدين وللتبليغ عن رب العالمين وعن النبي الامين صلى الله عليه واله وسلم نساله جل في علا ان يغفر تقصيرنا وان يخدع بنا وان يسر اموران وان يصلح احوالنا اللهم اغفر لنا وعافنا اللهم اغفر لنا وعافنا اللهم ان نسالك عفوك ونسالك مغفرتك ونسالك رحمتك اللهم ان نسالك الثبات اللهم ثبتنا وثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا اذا انفرسنا واذا تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسئين بارك الله فيكم على متابعتكم وتقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خير جزاء ان اصبنا فمن الله جل وعلا وان اخطانا امين سمحوا فمن انفسنا نسال الله تعالى ان يغفر خطانا وان يتجاوز عن ذنوبنا <تصفيق> سؤال يقول هل محاوره النصارى واحده هل محاوره النصارى من كتابهم يجوز ام الافضل ام الافضل القران كما كان يدعوهم نبينا صلى الله عليه وسلم اذا اردت فقط ان تحاورهم انا والله تعالى اعلم لانني لست من اهل هذا الاختصاص وقد دعى الله لو كان معنا احد الشيوخ الشيخ باسم وهو متخصص في هذا المجال واو وبما طلبنا منه محاضره في هذا المجال وما كانت المحاضره سننقل لكم ان شاء الله لو اردت ان تحاوره منطلاقاً من تفنيد كتبهم ها هذا جميل جدا يعني كتابكم وارى بان الشيخ ديدات رحمه الله هذا ما يفعل يعني كتابكم يقول كذا وكذا ها فلنعيد هذه المقوله على القران ماذا يقول كتاب ربنا نحن تقولون انتم في عيسى هو ابن الله لننظر ماذا يقول القران في هذه المساله اذا كان الاستدلال بكتابهم من اجل تفنيد مقالاتهم هذا شيء جميل لان الاخوه الان الذين يحاورون في الغرف المسيحيه ينطلقون من من هذا الامل يأتون بكتبهم وبافكار بافكار قساوستهم ويناقشون معهم وياتون بما يعارضها من دين الله جل وعلا ان كان الامر هكذا لا باس ان شاء الله والله تعالى اعلم جزاكم الله خير جزاء سبحانه اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبارك فيكم جميعاً نفعكم